الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه يقدم الماده ة الحمد ل ل رب رسول والحضارات لتزدهر كبيرة الثروات الثروات الجسور وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تحتاج الأمم ولا سيما المادية لإقامة الطرق على وعلى آله ولتنهض إلى الثروات الثروات وذلك أجمعين كمية من ومدر وراحه ا ل إ ن س ا ن في معاشه وفي صحته وفي بدنه ولكن ح ا ج ة ا ل أ م م إ ل ى الثروات ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ق ي م ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ي ة أ م س ح ا ج ة من غيرها فهي السبب الاساسي والمقوم الحقيقي للحكم على ح ض ا ر ة أ و شعب أ و جيل أ ن ه راقي او متحضر أ و غير ذلك فقد يبلغ ا ل إ ن س ا ن من ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة شاوا بعيدا ويمتلك أ د و ا ت ا ل ح ض ا ر ة ا ل ض خ م ة التقنيات والتكنولوجيا و ا ل ح ض ا ر ة والبناء والطرق والجسور والمصانع ولكنه يفقد ذاته عبر التناقض الذي تعيشه المجتمعات في ق ض ي ة القيم و ا ل أ خ ل ا ق ولذلك كثير من المجتمعات من ا ل ن ا ح ي ة ا ل م ا د ي ة يمكن أ ن نقول أ ن ه ا م ت ط و ر ة أ و متحضره ة أو أ ن او راقية ل ك ن من ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ خ ل ا ق ي ة نستطيع أن نحكم على ه ذ ه المجتمعات ب أ ن ه ا لا تساوي شيء ل أ ن حياتها ح ي ا ة البهائم بل البهائم أ ح ي ا ن ا أ ف ض ل أ ف ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان أ ك ث ر ه م يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا وكنت ا ق ر أ ق ص ة وقعت في لندن آ... تنا... تناقلتها اجهزه الاعلام ا ل م ك ت و ب ة و ا ل ص ع ف وهذه ا ل ق ص ة تدل على مدى الرقي الحضاري عندهم والانحطاط ا ل أ خ ل ا ق ي ب ا ل ن س ب ة لنا ا م ر أ ة تزوجت في ا ل ك ن ي س ة وتم عقد القران في ا ل ك ن ي س ة من الجسيس زوجها كلبها وبعدين منبساو كرفته ا ي عمدلو كرفته ا ي والكلب مسنجر والجسيس الجسيس ما عنده بد ل أ ن ه أ ص ب ح لا يميز بدينه المنحرف بينما هو حق ولا باطل هو يريد أ ن يجاري المجتمع فقال أ ت م ن ى لكما ح ي ا ة ز و ج ي ة س ع ي د ة هي قالت ما في راجل مالي عينه ع ش ا ك د ه أ ح س ن الكلب من كثير من الرجال الم ا عنده وفاء قالت ط ل ع ا يا أ خ و ا ن ن ا انتم مستجدين ا ل ك ل ا م جدا هم ا ل ك ل ا م م س ا ف ر ي ن ه ح ض ا ر ة فالفرق بيننا وبينهم كبير حتى في مقاييس ومعايير وميزان ما هو راقي و م هو متخلف نحن عندنا اتباع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رقي كثير من ابناء ل أ المسلمين, المسلمين اتباع هدي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ضرب من ضروب التخلف والتشدد و ا ل ر ج ع ي ة و ا ل إ ر ه ا ب و ا ل أ ص و ل ي ة و إ ل ى غير ذلك من المسميات و ا ل أ ل ف ا ظ هذه ا ل م ق د م ة أ ر د ت أ ن أ ل ج بها إ ل ى أ ن ن ا نمتلك ث ر و ة ض خ م ة و إ ر ث ا عظيما من ا ل أ خ ل ا ق ولا أ ك و ن مبالغا إ ن قلت لا توجد أ م ة على ظهر البسيطه من ا ل أ م م التي تنتمي إ ل ى ديانات س م ا و ي ة أ و إ ل ى ديانات أ ر ض ي ة أ و قوانين و ض ع ي ة أ و فلسفات ب ش ر ي ة أ ر ق ى نظاما وقانونا و أ خ ل ا ق ا من أ م ة ا ل إ س ل ا م ذلك ل أ ن نبيها نفسه أ س م ى ما وصف به ا ل أ خ ل ا ق و إ ن ك على خلق عظيم لذلك هذه م ق د م ة للحديث عن حسن الخلق هذه المقدمة اريد بها أ ن لو فقدنا ما يفرق بيننا وبينهم سوف نكون أ س و أ منهم حالها ل أ ن ه م مع انحطاطهم في ا ل أ خ ل ا ق هم يملكون أ د و ا ت ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة اللي هي غ ا ب ة السيخ و ا ل أ س م ن ت عندهم عمارات وعمارات احسن من عماراتنا يعني ح س ه ا ل م ن ش ي ة ولا نيويورك أ ن ت قاعد نحن طبعا أ ح س ن حاجه زول تكون ا ل م ن ش ي ة عندنا عمارات المنشيه ت ق ع ل ن ا تاكل ع ي ش في نيويورك ولا في باريس أو تأكل عيش فنحن ا ل م ي ز ة التي لنا هذه ا ل أ خ ل ا ق مجموع القيم و ا ل أ خ ل ا ق فلو فقدناها نحن بلا أ خ ل ا ق وهم بلا أ خ ل ا ق وهم يمتلكون أ د و ادوات ت الحضارة ا ا ل م ي ة ن ن ح لنمتلك ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة ولذلك هذا تنبيه على أ ه م ي ة ح ص ن الخلق ما هي الاخلاق عندنا ح ص ن الخلق كف ا ل أ ذ ى وبذل الندى كما قال علي رضي الله عنه ه حصن الندى ن الخلق الأذى ا وبذل كف م ع أ ن تمسك أ ن تمسك شرك عن الناس و أ ن تعطي خيرك لهم خيرك للناس وشرك كفيته إ ي ا ه ما ب ت أ ذ ي ه م كف ا ل أ ذ ى وبذل الندى وحسن الخلق عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في ا ل ت ر م ذ ي هو أ ن تعفو عمن ن ظلمك و أ ن تصل من قطعك و هو أ ي ض ا قريب من, علي عنه أخذ المعنى من ذلك ان ل ل ه ع ى من ظلمك أن ذلك تعفو عمن ن ظلمك أ ن تكون إ ي ج ا ب ي ة في التعامل مع ا ل آ خ ر ي ن ليس مجرد عطاء تعطيهم ي ا ه بقدر ما احتمال لاذاهم و م ق ا ب ل ة ا ل أ ذ ى و ا ل إ س ا ء ة بالمعروف هذا ق م ة ا ل أ خ ل ا ق أ ن تسكت عمن ن ظلمك هذا أ خ ل ا ق و أ ن تعامله بالتي هي احسن هذا ليس أ خ ل ا ق هذا حسن ا ل أ خ ل ا ق هذا ق م ة ا ل أ خ ل ا ق هذا جمال ا ل أ خ ل ا ق فلذلك حسن الخلق أ م ر عظيم في شرعنا ونحن نحتاج إ ل ى أ ن نعيد هذه ا ل ق ض ي ة إ ل ى أ ذ ه ا ن ن ا بين الحين والحين و ا ل ف ي ن ة و ا ل ف ي ن ة لا سيما إ ذ ا كان أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة ت ق و الله وحسن الخلق كما قال عليه الصلاه والسلام وفي نفس الوقت يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعته الخير ا ل م ت ع د ل ل ل إ ن س ا ن و م ع ا م ل ة الناس بالمعروف ك و ن و تعامل مع الناس م ع ا م ل ة ك و ي س ة م ع ا م ل ة الناس بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك من أ ع ل ى درجات ا ل ع ب ا د ة حتى ا ل ع ب ا د ة التي في المساجد حتى ولو كانت في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ليه إ خ و ا ن ا مفهوم الدين في مفهوم فئه هذا الناس طيب عن الدين يقولون الدين ا ل م ع ا م ل ة هذا كلام يردد مش كدا ق و ل ك شنو الدين شنو الدين المعامله هذا كلام في الصميم وليس ب حديث ولكنه من حيث المعنى صحيح الدين ا ل م ع ا م ل ة خ ل ا ص ة الدين أ ن يرقي السلوك و أ ن يهذب ا ل إ ن س ا ن و أ ن يصفي الضمين و أ ن يجعل نظرتك تجاه ا ل آ خ ر ي ن ن ظ ر ة إ ي ج ا ب ي ة وليست ن ظ ر ة ق ا ت م ة لا ت ع ا ي ل الناس ب أ ن ه م كعبين وما فيه ف ا ئ د ة وكذا لا ت ع ا ي ل الناس ب أ ن ه م فيه خير دين ا ل ن ظ ر ة دي ن ظ ر ة إ ي ج ا ب ي ة ولذلك التدين أ ه م شيء فيه ا ل أ خ ل ا ق ولذلك قد ا ل إ ن س ا ن ي ك و ن متدين التدين ا ل ظ ا ه ر مثل ا ل ص ل ا ة والصوم وكذا ولكن ما عنده أ خ ل ا ق هذا ما استفاد والدليل على ذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا م ر أ ة تصوم النهار وتقوم الليل ة وتؤذي جيرانها قال هي في النار هذا يعني أ ن معاني الدين لم تستفد منه لم ينفذ الدين إ ل ى السلوك المباشر اخواننا ا ل أ خ ل ا ق في الدين شنو ا ل ع ق ي د ة ع ب ا ر ة عن تصورات الله واحد والله وأ عظيم、كده. تصورات في الوجدان م ع ر ف ة وعلم يعني كويس الاعتقاد العبادات ع ل ا ق ة بينك وبين الله ا ل س ي ء العملي ا ل ع ل ا ق ة بينك وبين الناس اتق الله حيثما كنت ده بينك وبين ربك و أ ن ب ع ا ل ح س ن ة ا ل س ي ئ ة الرواه ده بينك وبين نفسك وخالق الناس بخلق حسن ده بينك وبين المجتمع أ ن ت تحتاج إ ل ى هذا البعد لذلك إ ذ ا أ ت اتاكم ك م من ر و وخلقه فزوجوه ن دينه من ترضون دينه كفاية لأن الدين لا يتجزأ في الدين لا الدين الأخلاق يتجزع لأن وخلقه ف وفي ي الدين الدين المعاملات وفي الدين العبادات لكنه أ ر ج ا أ خ ل ا من منفصمة الدين ليس لأن الأخلاق مفصمة عن الدين الأخلاق لا ليس أ ا حياة الناس منفصمة في بعض عشان الزور اللي ما ممكن يكون لكن امام المسلمين ف ي ق ل و ن ا يكفي م م ك ن هو هو هو هو ن ص ل و هو هو هو هو هو هو هو هو هو ل و هو هو هو ن و هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو ن و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه م هو هو هو هو ه ل هو ا و هو هو ا و هو هو هو هو هذا سيعيش م ع م ل ة ممكن تعفنوا ت ز ه ج و تضايقوا تكرهوا حياته س ي ت ح م ل ه ولا ما سيتحملها جدا الاخلاق عشان ك د ه الدين ما يكفي مع ان ه ا ل أ ص ل الدين فيه ا ل أ خ ل ا ق لكن في ا ل م م ا ر س ة ا ل ح ق ي ق ي ة يفصل الناس بين الدين و ا ل أ خ ل ا ق ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من, من كان على دين على وكان دينه بل من لوازم أ ن يكون الدين دينا مستقيما دينا صحيحا أ ن ينعكس الدين ع ل ى ا ل أ خ ل ا ق إ ن من أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا و أ ن ا زعيم بيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه ف ا ل أ خ ل ا ق تحتاج إ ل ى مقنع وضرت الى النفس مقنع ا ل و ب يعني زوجي يكون متمكن من نفسه يقدر يتحكم في نفسه في أ ث ن ا ء ا ل م ع ا م ل ة مع الناس طيب شوف الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شرعته ر ا ق ي ة أ ر ق ى ش ر ي ع ة والله ما حتلقى ر ق ى منا لحد ي و د ي ن ل أ ن ه ا ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا ت م ة يقول أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله الحديث في سدد ا ل ن م ا ه من ر و ا ي ة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ب ا ل أ ع م ا ر إ ل ى الله سرور تدخله على قلب مسلم ذلك ل أ ن النفع متعدي كويس تطرد عنه جوعا أ و تقضي عنه دينا أ و تكشف عنه كربا تعمل لو واحده في الحاجات بتكون أ د خ ل السرور على قلبه طيب ولئن أمشي مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن اعتكف في مسجدي هذا شهرا قال تمشي مع ز و ج ة ه يضلو ح ا ج ة أ ح س ن ليك مما تعتكف في مسجد ر س صلى الله عليه وسلم شهرا ن في العشر ا ل أ و ا خ ر في اعتكاف في محلات م ح د د ة في الحرب عرفتم يعني أ ن ت ت ع ت ك ف في الزمن د ه في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شهر ده يكاد يكون من شنو من المستحيلات مع ا ل ت ذ ك ر ة والنفقه ذهاب و إ ي ا ر ا ل أ ج ر الذي ستناله في شهر اعتكاف المعتكف ما بصلي بس يصلي ولما ي ت ع ب ي ق ر شنو فرآن ولما يفتر ب يذكر وهكذا شهر كامل أ ف ض ل من ذلك تمشي مع أ خ لك لقضاء حاجته هذا قوله عليه الصلاه والسلام هذه شرعته ي خ و ا ن ن ا هذا أ ج ر عظيم يحتاج إ ل ى نيه ة مجاملة ما يمشي مع الناس في ذلك طبع د المهم بمشي معهم لا يمشي يقضي للناس حوائجهم يمشي معهم يمشي وهو يقضي م س ت ش ع ر ل ل أ ج ر وقاصدا الثواب ومعظما لله و م ج ر د ا للقصد ومصححا ل ل ن ي ة يقصد بذلك ويريد وجه الله إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوره بطبع يريد لكن ل ما بدي وينتظر ما عند الله ي س ت ش ع ر و ا ويرجو ا سواب الله و ا ل أ ج ر يعني كتير في المواصلات و م ك ن تدفع لزول إ لكن ده فعله ليه ده السؤال ما في ناس ما شاء الله ما بيدفعوا ما بعملوا ي نفس المواصلات ما شايفه في ناس بيعملوا نفس ما شايفه بعد ما تزلوا لكت كنت معانا كنت معانا في ا ل ح ف ل ة دي كويس وفي نوع من الناس بيدفع أ اتى فعلي تفعلي ينبغي أ ن يدفعه مستشعرا ل ل ج ن و ب ل ن ع م ة ا ل أ خ و ة مقيما ل ل ص د ا ق ة و ا ل ع ل ا ق ة طالبا الثواب و ا ل أ ج ر والعطاء والتعويض من رب العباد سبحانه وتعالى وقس على ذلك لذلك هذا الحديث حديث عظيم لئن أ م ش ي مع أ خ ي لي لقضاء حاجته خير لي من أ ن أ ع ت ك ف في مسجدي هذا شهرا الحديث ا تم انتهى ومن مشى مع أ خ ي له ليثبت له حاجته ثبت الله قدمه يوم تزل ا ل أ ق د ا م و إ ن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل اخوانا حتى سبحان الله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما حدث عن الحور العين سالته ام س ل م ة قالت يا رسول الله هل للنساء من حور العين قال ا ل م ر أ ة تجمل وتحسن أ ح س ن من الحور العين وتزوج بزوجها قالت ف إ ن تزوجت في الدنيا ب أ ك ث ر من رجل ب أ ك ث ر من رجل تزوج ب أ ك ث ر من واحد الزوج ة د وقام مات ا ل زوج واحد طالب ا ل ب ط ا ا ل ث ا ل زوج واحد وهذا ح س ن أ س م ا ء بنت عميس رضي الله عنها تزوجها جعفر ا بن أ ب ي طالب ثم مات فتزوجها أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه ثم مات فتزوجها علي بن أ ب ي طالب فقلت ا لوحده يكون مزيج شنو؟ اكثر من شنو ام سلمه نفسها زوجها الاول منه ابو سلمه وهذا من النبي عليه الصلاه والسلام هو زوجها الثاني فسألته قال تخير بينهم وتختار احسنهم خلقا قال لها لقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا أ م س ل م ة في الدنيا كويس وفي ا ل ا خ ر ة لو بقي ي في دائرين دول جنه تميز ب يشوفوا كان أ خ ل ا ق ه أ ح س ن منه و بعدها يميزوا ه ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة لذلك ايها ا ل أ ح ب ه حسن الخلق مقام في الدين شريف و م ن ز ل ة من ا ل إ س ل ا م ر ف ي ع ة و حسن الخلق تعني في جملتها التعامل مع من هم حولك إ ح س ا ن التعامل مع الذين من حولك هذا حسن الخلق ذلك كان ع ز ئ د رضي الله عنه يقول حسن الخلق أ ي ض ا التوسع على العيال حسن الخلق د ا أ ي ض ا من تعريف حسن الخلق أ ن توسع على عيالك ولكن لا بد من أ ن نقول هنا قولا يقتضي حسن الخلق أو يقتضي حسن الخلق ان ل ل خ ق أ تنزل الناس منازلهم و أ ن تعامل الناس على حسب درجاتهم فمعاملتك للوالد ليس كمعاملتك لصديق ومعاملتك لضيف حل ليس كمعاملتك لصاحب أ ن س يتردد عليك كثيرا ومعاملتك لقريب ذو رحم ليس كمعاملتك لغريب أ ج ن ب ي صح ا ل م ص ح فمعاملتك للناس تكون على حسب درجاتهم ومعاملتك ل ل ك ب ي ل و ذو ا ل ش ي ب ة والوقار ليس معاملتك للصغير صح ا ل م ص ح يعني يقتضي ذلك أ ن تعامل الناس على حسب درجاتهم ورتبهم ومنازلهم و أ ح و ا ل ه م ف أ ن ت تعامل الوالد حبا وتعظيما وتعامل الجار برا و إ ح س ا ن ا وتعامل الصديق والقريب حبا وودا وتعامل ا ل ز و ج ة ر أ ف ة و ر ح م ة وتعامل العالم وقارا واحتراما و ق ص على ذلك أ ن ت تحتاج إ ل ى أ ن تعرف كيف تعامل الناس لتحسن أ خ ل ا ق ك فلو أ ن ك عاملت الشيخ الكبير ا ل م س ل م ك م ع ا م ل ة شاب معك ب أ ر ي ح ي ة وانبساط دون أ ن ترعى لشيبته ح ر م ة كان ذلك مخالفا لحسن, الأدب منافيا لحسن الخلق منافيا ل ل أ د ب وهكذا ولذلك نحن نحتاج فعلا إ ل ى أ ن أن, أن, ان نعرف الناس ثم نعامل الناس ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة ب أ خ ل ا ق طيبه ة د واحد اثنين معاملة في الخلق والناس أ ه م ج ز ئ ي ة أ ن تعامل الناس بمقياس ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح ق ي ق ي ة وليس ب أ خ ل ا ق م س ت ع ا ر ة ولا أ ق ن ع ة م ز ي ف ة بمعنى في زول ب ع ا م ل الناس بالخيار والفوقس في ناس ب ي ع م ل و ا كويس وفي ناس ما ب ي ع م ل و ا شنو مش بفقا ل س ن ولكن ي ل ان يكون ه ن ا من ي ك ا ي ي س و ن ن ا ك ق ن يكون ه ا من ي ك و ا ي ي س أ خ ل ا ق ي ة أ ص ه أ ب و ك م ا ك يكون ز ي ز و ن ه ي ح ت ا ج د ي ن ا من ا ل ر ع ا ي ة أ ك ث ر من ش ر و ن هناك من غ ي ر ه و ت أ ك د أ ن ا ل ذ ي ل ا يبر ي و ا ل د ه و ل ا خ ي ر ف ي ه ل و ا ل د ه إ ك و ب ر ن ك ب ي ر و ن ا ك من يكون هناك من يكون ه ا ك من يكون من ي ك ا من ي و ن ه ا ك من يكون ا ك من و ن هناك من ي ك و ا ك من ي ك و ا ك من ي ك و ا ك يكون ا ك ي و ا ك م يكون ه ن من ي ا ك من يكون ه ن ا من و ن هناك من ي ن ه ن م و ن هناك من ي ك و م يكون هناك من ك و يكون ه ن من أ ب و ك ا ل من يكون ا ا ل ش ر قال لك وقضى ربك الا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين ف م ق ا ي ي س ص ح ي ح ة أ ي ج ز ر كبير تحترمه لما تحترم كبير وما تحترم تاني كبير هذا هذه اخلاق مستعاره وكثير من الناس يتعامل في مجتمعاتنا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل م س ت ع ا ر ة و ا ل أ ق ن ع ة ا ل م ز ي ف ة أ ق و ل ذلك ب ا ل م ن ط ل ق م ع ر ف ة على حسب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ومشاهده لبعض ا ل و ا ئ ع يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ ن يكون الناس العلانية أعداء السريرة في اخوان ا ل ع ل ا ن ي ة أ ع د ا ء ا ل س ر ي ر ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة إ خ و ا ن ا ل ع ل ا ن ي ة في الظاهر إ خ و ا ن و أ ع د ا ء ا ل س ر ي ر ة ولكن كل يضمر ل ل آ خ ر غشا وحقدا و ك ر ا ه ي ة كويس يتلقاك بالبشر و ا ل م ح ب ة ويضمر لك في نفسه الغش و ا ل م س ب ة ب ا ل أ ح ض ا ن و ي ن ياخي أ م ش ت ا ج ي ن طولنا ما شفناك تمشي يقول إ ن ا ل كلب اكبر حرامي ما شوفوا ك د ه د ي ا ل أ خ ل ا ق ا ل م س ت ع ا ر ة و ا ل أ خ ن ع ه ا ل م ز ي ف ة التي اعنيها النفاق الاجتماعي من ص ح ة ا ل ت س م ي ة كويس هذا من علامات السعر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لمن ا ظهر السعر ج ر ب ت ل أ ن ه أن يكون اخوانه ا إخوان ل ع ل ا ن ي ة ابتسامات وفقاقيع وفقاقي صفراء فقط في الظاهر ولكن في باطنه يكن لك حق وذي اخوان إشكال, اشكال كيف في نوع من الناس ي اليهود ابن عباس يقول جعل الله الحسد خلق الله الحسد تسع اعشاره جعله في اليهود وعشر من الحسد جعله بين الناس شفت الحسد الموجود ده كويس تسعه عشر في, في اليهود كويس وعشر واحد في, في الناس طيب اليهود شنو م ا ل و ان تمسسكم حسنه تسوؤهم وده ب ر ض و في ناس مسلمين موجود كان ربنا فتح عليك ب ا ل ض ا ع يضيء شديد مع انه هو اداك ولا ن ق ص منه بس أ ن ت بنيت يقول ده جاب من وين لقد ا ل ك و ر ك د ي ن ب ان ل ل م ع ة ي خ تكون م ا ل كويس ي ع ي ك ذ م ي ق و ل ج س ف ي ن ا ل ب ل د ك ل ه ا ك و ي ي س ع ن ي دي خير انت مسؤوليه ا ي ر ض ى ن ت م ل ت س و ه و ن ت م س سيئة يفرح ت ج ع ل ي ب ة يجي كفر لك ه لتكون مسؤوليه و د ود كثير من أ ه ل الكتابه لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م كفار شنو حسنا اليهود, اليهود حسن الحسن الشديد كويس فلذلك ا ل أ خ ل ا ق أ ه م ه ا ا ل و ض و ع في ا ل أ خ ل ا ق و ا ل ش ف ا ف ي ة إ خ و ا ن ا دي ا ل أ خ ل ا ق ا ل ش ف ا ف ي ة في ا ل أ خ ل ا ق يعني شنو تعامل الناس لمنطلقات و ا ح د ة المال ما مقياس ولكن ي ا لو في صغير ك ب ي ر د م ان ا ل يكون هناك اشياء ل ا خ ر خ لان ق هناك اشياء ما اخرى لان هناك اشياء ا السبيل وزور البلد مقياس زور جعب <تصفيق> سبيل دم السكريم دمقياس بفرد وعن ا ل ل ى ا ا س التانين ا ل ض ي ف من ا ل زور ا ع د معك افضل دمقايس ي ي أ خ ل ا ق ي ة أ م ا أ نتكلم ا عن المقاييسات ي غير ا ل أ خ ل ا ق ي ة زي ما أ ن ا بحكي ل ل ن ا س ولما ن ح ك ي الناس يضحكو ل أ ن ه عافينا ر ل ش ي ء ق ا ع د ل ق و ل ل و ن د ه حاصل كويس بيت بكه واحد جا يعزي عربيته سمحه ولابس ش ا د أ و ع ب ا ي ة شايل له ع ص ا ي ة في إ ي د ه كويس ما شاء الله ي ل ق ى الناس قاعدين ناس قاعدين برنا في الشارع في بروش ناس د و ا في الصيوان وناس في الصالون وقاعدين في الواطه وفي المخدات قاعدين يتكلموا ي ق و ل و ا في ج ر ي د ة ا ل ك و ر ة ويتكلموا عن نيفاشه وقالوا شنو أ ه ا و عملوا شنو و ب ت ك ل م و ا و ا ل ه ل ا ل غلب ا ل أ ه ل ي ولمغلبو ا ا غلبوه و ا ل ه ل ا ل غلب ا ل أ ه ل ي و ا ل ج ر ي د ة وناجزون ا ل س ن س و ي ا ل زول ده ب ي ع ا ي ت ه يقولون ا ل ف ا ت ح بيت البكا كل ه ي ق و م ال عند ه ع ل ا ق ة وال معند ه ع ل ا ق ة و ي س و ق و و ي و د و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ي و و ز و ل ر ا و و ك ا و ب و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ي و و ل م و ي و و ح ا ج ا ت ز ي و و ن و و و و و و و و و و و و ي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ولكن الناس ق ا ع ن ي ا يجب ر ان ي ل و ن ا ل ف ا ت ح ة ف ا و ل و ه ق د ا م يا أ خ ي تشوفه انت الفاتحه ة د م ش د و ع ة والله امك ن تكون ف ا ت ح ة ده أ ب ر ك لهم وللما ي ؤ م ن ف ا ت ح ة الزول جاء عربيتهم ح ت ا اشيما شعلهم ي الله مشكله امك ن فاتحه م ش د و ع ة مجدوعة امك ن ف ا ت ح ة ز و ل ده تكون أ ب ر ك لهم لكن الناس ي ع ا ن و ا ل ل م ظ ا ه ر دي ا ل أ ق ن ع المزيف ة و ا ل أ خ ل ا ق المستعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في ا ل أ خ ل ا ق بالصدق والوضوح و ا ل ش ف ا ف ي ة لا يميز بين الناس تمسك به جاريا تقول لي عندك ح ا ج ة د ا ر ك ا ل موضوع اقول ق و لا ل يصلح أ م ا م الناس قدام الناس لا ب يدفع ف ت أ خ ذ ه بعض أ ه ل العلم ا ش ر ق وفي ر أ س ه ا شيء يعني ر أ س ه ا ما مزبوط كويس يقول انظري سكه من سكه في المدينه عامره يجي في في الشارع الماشي يعني يقف ويسمعها ويقضي لها حاجتها ده ما سلوك شخص فاضي تقول زول ده المسؤولين بتاعنا ما لابد يوجد كده الحدود الله طواله أهم ما المسؤولين ما يعملوا العالمين من ويقيم التموين فاضي الزول بتاعنا فاضي إلاج سلوك سكرتين تقول تقول رسول أول جبريل جبريل ويبلغ ويحفظ ويوزع ويقود الجيوش شخص يأخذ في حقيقة رب ويستقبل الوفود ويقنع الناس ويدعو ويعلم تقول لي المسؤولين ما فاضي ما فاضي ماله أ ك ث ر من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت أ خ ذ الجاريه بيده تقول أ ر ي د ك في شيء وفي بعض عقلها شيء كمان كذي ما تام ما نصاحاً عندها رأسها إخواننا الأخلاق نصيحة يعني أنت إنه شوية آي شيء في إخواننا شوف دي الأخلاق انت دايب تعريق شوف لو ذول ذول أخلاقه تمام انظر إ ل ى تعامله مع الناس لوجدت لو و مجلس ب ي ن ا ت د ه ما عنده اخلاق ك و ي س ة و خ ا ص ة مع المسكين والضعيف والمحتاج إ خ و ا ن ن ا أ ن ت تعامل من ليس تحتك ظلم ما تحتك ما محتاج لك لي. ومن ليس فوقك ما رئيسك تعامل رئيسك م ع ا م ل ة الاحترام ليس أ خ ل ا ق ا إ ن م ا إ ك ر ا ه ا لازم تعمل كذا ل أ ن ه هو شنو أ ع ل ى منك تخش عليه و ت خ ب ي الباب تديه الورق ت أ خ ذ منه إ ذ ن تقول لي يا أ س ت ا ذ ك ا ما استاذ بتقول لي يا أ س ت ا ذ و ك ا ما شيخ يا شيخنا كويس لازم تعمل له حركات زي دي كويس وهي ما مهمه بالناس برضه في واحد بيحكي لي بيقول لي كانو ا شغالين في مكتب موظفين بعدين الموظف في واحد أ ع ل ى منه قديم لكن م ا ش ه ا د ه و ا ح د ة معهم يعني م ا ق و م و ه ا ل م ي م لكن هو مكتب ق د ي د اي زول الموظفين يقولون يا أ س ت ا ذ فلان مثلا يا أ س ت ا ذ يوسف أ و يا أ س ت ا ذ حسن أ و يا أ س ت ا ذ علي ب ي س م و يعني يا أ س ت ا ذ حسن في واحد شاب جديد شباب العولمه ل م يعني يعرف أستاذ ا يا ع ي ي نذيك بيسمه جيش في、المكتب. يا حسن الأوراق وين؟ المكتب تغل الأوراق فمضايضي ه شديد ك ل م ة أ س ت ا ذ دايره ة و يا حسد يا أ خ ي الشيده شلو يا حسد ق ل ت عليه يا استاذ حسد أ ن ا بتريح علي وانت ما اضرك أ ن ا بتريح علي وانت شلو ما <تصفيق> اضرك يا اخي أ المسؤول ا ل أ ع ل ي منك د انت مضطر تعامله م ع ا م ل ة ك ر ي م ة ولما ا عندك على سلطان زول بتايه في الجامعه ف ي الحله مضطر تحترمه ليه لانه هو عربون احترامك كما احترمته ما حيحترمك تديه كلمه يديك عشرين تكشريت تكشريت ما س ل م عليه ما حاسلم عليه ش ن مضطر ا س ل م عليه تحترمه ده ما ب ص ي ر الاخلاق التعامل مع ا ل أ ع ل ى م ن ه والتعامل مع الزول الذي أ ن ت ما عندك عليه سلطان وما ه و عندك عليه سلطان د ا ما بيصير اخلاق يظهر ا ل أ خ ل ا ق في من لك عليه سلطان الغفير والخادم اللي بيخدم لك في البيت و ا ل خ د ا م ة ونحن اخواننا الجنوبيات ا ل م ع ا ن ف في البيوت دباب من أ ب و ا ب الخير لكن الناس ما ي هي بخبر باب من أ ب و ا ب إ ن ه ي ع ا م ل م ع ا م ل ة ك ر ي م ة أ ش ا ن شنو أ ش ا ن يسلموا نادب في بيوت عندها جهد مقدر في بيوت يعني كثيره جدا فعلا اشتغلوا م ع ا ه شغالات و شنو و أ س ل م و ا ما أ س ل م و ا بين بال... القهر يعني ب ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ا خ ن ا ع وكذا نحن كيف نعاملهم كيف نعامل الغفير كيف نعامل من هو أ ق ل منا د ر ج ة كيف نعامل من هو يحتاج من هو محتاج إ ل ي ن ا السائل اجمد ل ايده بل لك لله يا محسنين ده بتعامل معه كيف؟ انت كمعدك كم بتعامله كيف كويس و أ م ا ا ل س ا ئ ل فلا فلا تنهر بتعامله كيف شوف الدين د ه د ه دا ل ا خ ل ا ق زي ما قلت لك الدين د ه دا دا خ ل ا ق الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ل ا ق ه هنا تجلد في م ع ا م ل ة الضعفاء والمساكين المحتقرين اجتماعيا المحتقرون اجتماعيا ا ل أ ق ل ردبه و م ن ز ل ة يقول أ ن س خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين شافع محل ازدراء الشفع عموز يحترمون ا ل ت ل ج ا ء يحترم الشفع و ي ت ع ا م ل معه التعامل الراقي افقع شكله باخلاقه ع ا ل ي ة كويس خدمته عشر سنين قال فما قال ل ي أ ف ن قط ع ش ر س ن ة شافع يخدم له رجل في ق ا م ة رسول ن ا ه كثيرا ً مشغوليات ومسؤوليات ما حصل له في عشره س ن ة إ ن ت بفكره أ ن ا أصدقى ما كان يغلط كان يغلط أ و ما كان يغلط لا بد يغلط في ع ش ر س ن و ا ت طالما هو يعني بيخدم ويسلم لكن بيخدم خدمه عشره بتاع اخلاص وتقرب إ ل ى الله ولا لشيء فعلته لم ا فعلته ولا لشيء لم أ ف ع ل ه أ ل ا فعلت كذا وما مسست ديباجا ولا حريرا أ ل ي ن ا من كفه صلى الله عليه وسلم د ه نموذج للتعامل للتعامل ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة مع الضعيف ك و ز مع الصبيان ان ابو سلم إ ذ ا أ ص ل ا لا يمكن يموت على الطريق فلي الاطفال لا يسلم عليهم مش لا يسلم عليهم لا يصافحهم يصافحهم في أ ي د ي ه م ا ل ص ح ا ب ة ا ل ماشين يكون ماشي مع عم ا ج م ع ي من ا ل ص ح ا ب ة ي ج ي ي س ل م على الشفاعه و ي ف و ت و انهم لا يجب ان يكونوا ا ب خ ب ع ل ي ه الصلاة و ا ل س ل ا م أ ص لا ما صافح ر ج ل ا ف ي يده و ن ز ع ه ا رسول الله ق ب ل الذي ص ا ن ه إ لا أن يكونوا ه ل ذ ي ينزع خ ب ر و ي د ه في إيدك ق ا ل أ ن ت م ا ج ر ت ه وجرة م لا يكونوا في ح ض ر ت فأسكته ه حتى ولو كان لا يحسن حتى يتكلم كلام فارغ كثير بدا يهضم ن ن ا ل ش ويسمى الطربقه والجنايه ا س م ع له ي ما يقول لاسكت عليه الصلاه والسلام فهذا التعامل الراقي مع الفئات ا ل م س ت ض ع ف ة يدل على ا ل أ خ ل ا ق ل ا ه ا ل أ ع ل ى منك في غ ر ب و ا ل ز و ل ه المعارك في مقابل المتحرك مرد وحده ل ا ن لن ت ا ج ل م ان تكون لكي تتعلم ان تكون لكي تتعلم ا ب ي ك و ن لكي تتعلم ان ت ا و ن لكي تتعلم ل ن تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي ك و ن لكي ت ك و لكي تكون لكي ت ك ع ا ل ي ة تكون لكي تكون لكي إ خ و ا ن و ك ي ا ك و ن لكي س ا ل ن لكي ت ك و ل م ي ت ي و ن لكي ت ك لكي ت ك و لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي ت ك و ا لكي ت ك و ا لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون ل ا خبر ب ن لكي تكون ل م ا م ا و ن ك ي ن ا س في الطرف ك د ه قاموا غسلوها وجابوها للرجال صلوا عليه ا وشو دفنوها ا ما قالوا قالوا يا رسول ا ل ص ان مشغولاته كثير ما في داعي نحن ش نشغلوا و ن ا منها قال أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسكت؟ قالوا ماتت يا رسول الله、غضب. قال هلأ ليه ما قالوا خشينا عليك المشغلة بعد غضب علمتموني؟ عليك فقدر دلوني كم يوم تقوم تخلمتوني؟ أين لئي رسول قال سأل هلأ على ه ذهب إ ل ى قبرها ووقف فيه وكبر فيه أ ر ب ع ة تكبيرات وصلى عليها وقال إ ن الله ي م ل أ هذه القبور على أ ه ل ه ا نورا بصلاه عليهم اخوانا امشي ق س ل ي ه و ق ب ر ب ت ع م ر ه ما معروفه أ ل ن ا ولا بلومه ما اقول ما جاء ع ز ا و م ا ج س ل معنى الفاتحه د شغل ب ت ه ده شغل لله د ا ع م ا لله والله يا أ خ ي يعني شيء عجيب أ ص و ل الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة دم القياس ا ل م ر أ ة في البيت مقياس ل... ل... لظهور ا ل أ خ ل ا ق ا ل ص ح ي ح ة لان الواحد ا يجلس في البيت بالعراقي وكذا بياخذ راحته معناها زي ما ي م ن ص ويرتاح في بيته بالعراقي ي م ن ص ا ل أ خ ن ع ه بتحته ويغني في البيت على ا ل ح ق ي ق ة كان برزول محترم ويحترم الناس و ج و ه البيت ب ش ل ت العده ويكسر ا ل ك ب ا ب و ن ب ذ المرخ أ أ ة هذا ما عنده ل ا ق ذهب ص ح ل ح م ا ص ح أشكد شنو قال خيركم لأهله. ده المقياس. وأنا خيركم ل أ ه ل ه د ه ا ل م ق ي ا س و أ ن ا خيركم ل أ ه ل ه لان يا اخوان نشوف ا و ا ا ل م ر أ ة ما م ع ه ا رجال أكلمك ا ل م ر أ ة ما م ع ه ا رجال يعني شنو الواحد يكون زي م ق ن ه في العمل ولا في الشغل ولا في المواصلات ولا يتفشى ع ب ا ن يجي ت في ا ل م ر أ ة ا ل م س ك ي ن ة ينبزها ويشاكلها زادوا البنزين ي ج ي كورك في ا ل م ر أ ة ل ا م اريكم ا ل م ر أ ة المراه هي ا ل م ح ل ي ة ولا المجلس التشريعي ولا الناس ه ن ا ي أ ا ز ا ح ب ا ز ي د ة كويس ي ج ي فش ي ا ل م س أ ل ة في ا ل م ر أ ة ما ب ن ف ع ك ياخي أ ابن عباس رضي الله عنهما لما قال الرجال ق و ا م و ن على النساء قال ب أ ن يحتمل أ ذ ا ه ا ذا ا ل ق و ا م ة ا ل ق و ا م ة إ ن يتحملها ل أ ن ه وعبله وفكره وصدره أ و س ع منها كان بيقا زيها واحد معناه ما عنده ق و ا م ة اصل ا ل ق و ا م ة الدوله لانه م ر ض ي ك و ل أ ن ه أ خ ل ا ق ه ع ا ل ي ة و ل أ ن ه ص د ر واسع لما نكبر صدره اثنين شوف فهم ابن عباس ا ل ق و ا م ة قال ا ل ق و ا م ة للرجل ل أ ن ه أ أوسع... و س ع صدره و أ ك ث ر احتمالا يحتمل أ ذ ى ه ا ولذلك ا ل أ خ ل ا ق في البيت أ ي ض ا مقياس و ع ل ا م ة من علامات حسن الخلق دي م س أ ل ة م ق ط و ع ة الشك طيب أ ت ك ل م عن ج ز ئ ي ة في حسن الخلق أ ج ل و ق م ة الاخلاق في حسن الخلق الذين تدخلهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال المؤمن أ ل ف أ ل ف يعني ي أ ل ف وشنو ويؤلف ت ش و ف و كيف تحبه وهو ب ي أ ل ف الناس المؤمنون موطئون أ ك ن ا ف ا كالجمل ا ل أ ن ف الجمل المطوع إ ذ ا نيخ استناخ ولو على حجر و ص خ ر ة و إ ذ ا قيدا قاد المؤمن تلقاه هين لين هذا المؤمن في أ خ ل ا ق ه مع الناس هين ولين بعض الناس يقوم يتخذ ق و م ي هذه ا ل م س أ ل ة سبب في إ ذ ل ا ل ك و أ خ ذ حقك يعني لما يشوفك زور طيب يقوم يتحقق بها ي ي ق و ل ل ك فلان ده ا ل غ ن م ا ء ي تاكل عشاوه ولا ما ي ق و ل و ي ق و ل ل ك فلان ده شنو اي ما عرفت شنو كذا وجوش في هدمه ت أ ك ل وجنو و تبوش في هدمه يعني, يعني انت كان لزور ج ي ت ا ل طيب انت كان ما تستغل ا ل ط ي ب ة بتحترمه تحترمه بتحترم فيه هذه ا ل ج ز ئ ي ة ف ق م ة ا ل أ خ ل ا ق عندئذ أ ن تتعامل مع الخصوم ا ل م ع ا م ل ة ا ل ك ر ي م ة الناس ضدك بتتعامل معهم كيف انت الناس المقويسين معك الناس السيئين بتتعامل معهم كيف شوف أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن صعبه جدا ربذتها كذا ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة عامله ك أ ن ه ولي حميم ي ل ك ب ا ل ح س ن ة يجعل العدو حميما كويس ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم ودا صعب قال وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم ي خ و ا ن ن ا ك و ن تقول الزول أ د ي الناس ممكن الناس يعني شوي شوي يقدروا عليها وتعامل معهم كويس وما ت أ ذ ى زول لكن لمن ي أ ذ ى ك تقول له ي ت ج ا و ز عنه دي ص ع ب ة ص ع ب ة ص ع ب ة شديد صعبه كون ه إ ن س ا ن يدفع بالله يحسن اخوانا والله الكلام د ه يعني من ا ل ص ع و ب ة من البكاء ويحتاج إ ل ى إ ن س ا ن تمكن من نفسه و أ خ ذ بزمامها و أ ب ى ان يجاري حظها ما بيجي يحسن النفس ماسكه قوي د ه على د ر ج ة ع ا ل ي ة والكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ لا بد يكون الكذب معه عفو ل أ ن ه في كذب بدون عفو وفي عفو بدون كذب كيف ف ي ق و ل يكذب الغيظ ل ك ن ما بيعفو يكذب ما ب ك ل م ك يكون زعلان منك ب يجوز ي و ا خ ل ا يكلمك لكن ب ت غ ي ر منك ولما يلائك ق يتذكر الموقف طوالي ما ب ك لا م ك لحسنة ب ك ل م ك لكن ب يكون ب ي ج و ه بفور مضايق منك ضيق شديد هذا كرم ولم يعفو وفي نوع ب يعفو لكن بعد أ ن يفش نفسه م ا ب ي ج ذ ن لكن ب يعفو بمعنى يتكلم ف و ش ك أ ن ت الجماد يقول لك د ه أ ن الله و ا يمرضي ط ه ذ ا ا ل ش ك يقول ة ا لك ه ا ل ل ان م ده أ الله أ يمرضي ل ه ل ا الشكل يقول لك ان الله يمرضي بهذا الشكل يقول لك ان الله ل م ر ض ي بهذا الشكل يقول ن لك ان الله يمرضي ا ه ذ ا الشكل يقول لك ان الله يمرضي بهذا سويت ل ي انت س و ي ت ل ي بعد م ا ي ن ت ه يمرضي بهذا ا م ن ك ده كظم ده كظم وما عفا وده عفا لك ي شنو مسنو ما, ما كظم وفي نوع لا ي ق د م ولا يعفو بعد ما يفرش غ ض و ينضم يمشي و ي س ت خ د في نفسه ح ا ج ة ولا ب ذ ل ي ك أ ج ل ه م الكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس دي كيف بقى أ و ل ح ا ج ة انت زعلت م ك ل م ك ولا بخدها في باله وبيعمل زيد ما حصل ح ا ج ة ومنقول حاقد عليك ده ك ذ ب ما ك ل م ك وعفا ما ختج في نفسه في ج ا ه ك ح ا ج ة وده صعب سكت ربنا ا ش ولكاظمين ا ا ل غ ي ظ ة والعفين ا عن الناس والله ي ح ب ا ل ا ح س ن ي ن ده ي ح س ن ما بيقدر على الكلام ده ا ل ا ز و ح س ن يكذب ويعفو حول ولا ق و ة الا بالله والله انا ق د ا م ك م ده ما اقدر على الكلام ده أكزم زور ي س ئ ن ي م ب ا ن ل ه ما أف... أ ر د عليه أخذت ولم غ ب ي خلاص ارد أ عليه و أ م ش أ نور م ارد عليه ولم أي ارد أنه عليه ا ولم ارد عليه ا ولم ق ا م د ه مقام ح ا ل ي جدا ولم ا ك ر ي ن ا ل غ ي ظ و ا ل ع ا ا ف ي عن ل ن ا س ولم ا ل ل ه يحب ا ح س ن ن ي ي ا أخي في ناس ل م ا ي ص ا ل ه لقد اردت ن ا ر د ان اردت ان ا ر د ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان ل ر د ن اردت ان ا د ت ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان اردت ا د ت ا ا ر و ت ان ا ر ان اردت ان اردت ا ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ر د ت ان اردت ان ان ا ت ان ان ل ن ا ت ع ف ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان يقول لك ب أشا... والله لا غصن لكن لا أ ش خ ا خ في و ج و د ك م خ ل ا ك ن عفيت عنه د ه مسكين عفا لك ما لكن مالغه ولا ح س ن قلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن من قيم ا ل أ خ ل ا ق التي تدلل على حسن, على حسن الخلق في التعامل مع ا ل آ خ ر ي ن ق ي م ة العفو عمن ظلمك بل و أ ن تصل من ق ط ع و أ ن تحسن إ ل ى من أ س ا ء إ ل ي ك وهذه ص ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ت و ر ا ة كما في البخاري لا يتبع ا ل س ي ئ ة ا ل س ي ئ ة إ ن م ا يدفع ا ل س ي ئ ة ب ا ل ح س ن ة داء موجود في ا ل ت و ر ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال هذه ص ف ة في ا ل ت و ر ا ة أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعامل الناس هكذا يمسح الدم عن وجهه ويقول رحم الله أ خ ي موسى فقد أ و ذ ي ب أ ك ث ر من ذلك وصبر وصبر كويس اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء يعامل ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة هذا دينه فلذلك أ ي ن تجد نفسك أ خ ي المسلم من الذي أ س ا ء اليك أ و من الذي بينك وبينه إ ش ك ا ل وهذا من ا ل إ ش ك ا ل ا ت التي أ ص ب ح ت م ت ج ذ ر ة في مجتمعاتنا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة التيار المادي ا ل م و ج و د ا ل آ ن في ا ل ح ي ا ة القائم على ا ل إ ي م ا ن بالمحسوسات مع س ر ع ة إ ي ق ا ع ا ل ح ي ا ة مشغوليات والناس ما في بدو ف ا ض ي حتى س د ق الرحام فاضل امامنا ل ن ا س كلها شنو مشغول انت كان فاضل لا تزور الزول انت قررت الجذور ما بتلقى الوقت اللي هو بيجنب فيه انت بتبوش له م ذ ب و ح أ و ده وقت راحتك يادوب انت ج د راجع أ و وقت غير مناسب ل ل ز ي ا ر ة حقيقه النسبه مشغوليات هذه أ ل ق ت بظلال س ي ئ ة على نفوس وتعامل الناس مع بعضهم البعض ا ل إ ي ق ا ع السريع ل ل ح ي ا ة و ك ث ر ة المشغوليات ا و ج د ج ف و ة خاصه بين ال... في أ و س ا ط ا ل أ ج ي ا ل ا ل ن ا ش ئ ة أ ن تحافظ على قيم و أ خ ل ا ق ي ا ت كان من المفترض أن, ت... أن... أن... أن... أن... أن... ان تحافظ عليها في هذا العصر لا تستطيع أ ن توجه طفلا صغيرا الى ما ينفعه هو ليس إ ل ى ما ينفعك يا ولدي أ ع م ل كذا كلام ب غلط ما تقدر ما تقدر نهائيا ل أ ن ه ممكن يسببونه اشدوك يسببونه م ش ك ل ة صح أو ما صح لكن الزمان لا ي خ ق فيك انا والله زمان أ ي زول انا ما عنده معك علاقه في الشارع وجهك انت شافع صغير متلعب وممكن يدقك و أ ه ل ك لا يمكن يدافع عنك ما بعلموك ل السوء والتطاول على الكبار ومكتشين ا ل ت و ب و ت ج ي ف ي الشارع تقول د ق ي ت و لي ولا يشوف تحلو بلاغ ولا كل مالكو ماله ا ل ا ش ي د ا ل آ ن فوقي تماما أصبحت في ج و ة جفوة في ا ل أ خ ل ا ق إ ش ك ا ل المساله ئ الاجتماعية بين الناس بين ي أصبح ف ا إ ش ك ا ل ولذلك المسألة ب ت ا ع تتربى على إن ك ت ت على أ ن تعفو عن من ظ ل م ك ه ذ ا إ ش ك ا ل ا ل آ ن في ا ل ع ص ل ي ه بل أسوأ من كذا ك ل م ك القطيع ة بين ا ل أ ر ح ا م د ه إشكال ا ل آ ن م و ج و د و ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل م و ج و د ة في ا ل أ س ر و ا ل أ خ و ا ن ا ل أ ش ق ه و ا ل أ ر ح ا م ا ل م ق ط ع ة ياخذ الاشكال وفي حديث حجر بن أ ب ي حجر الذي أ خ ر ج ه أ ب و داود في السنن يقول عليه و صلى الله ل س محذرا م من مغبه ة ج ر العلاقات بين الناس قال من هجر أ خ ا ه س ن ة كمن سفك دمه من هجر أ خ ا ه س ن ة مش أ خ ا ه ش ق ي ق ه أ ي مسلم ل أ ن ه يعتبر أ خ و ك المسلم شنو أ خ و المسلم من هجر أ خ ا ه س ن ة كمن سفك دمه الضغط المادي برضو أ ف ر ز قضايا أ خ ل ا ق ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة س ي ئ ة التحمل بك ما في ا ل آ ن يحوم الشارع دا إ ل ا من رشم ربك الناس كلها ج ا ر ي ة قلت الناس كلها سترب في البوري كويس؟ الناس كلها بس غلط في الشارع ت ر جزر و ي ط ل ع الدنيا ب ب ر ة يعمل ل ك كده ي د و تشفقه يعمل ل ك ي د ده كان ما وقف في نص الشارع و نبذك و يا حيوان ا تعلمتها وين ي خ ت ش و د ه ا محل ما تمشي شفتك أش... هل يختشف حالك في الشارع كويس و البوري هل ألبي... ألبي... ألبي... في ف ر ق ة يدخلك لما يشوف ا ده تخش يزيد ا ل س ر ع ة عشان انت ما تخش ي تخش اخوانا الشده ي كانه بقى اتجاه خلق عام في نفوس الناس ا ا ن ل م س أ ل ة تحتاج الى شيء من ا ل ت ن ق ي ة والتهذيب و ا ل ت ر ب ي ة والتقويم وكذا طيب ا خ ت م الكلام ب ق ض ي ة من ف س ن الخلق م ه م ة بعد ما ل ن ت تعفو والاخلاق تكون ا ص ي ل ة وليست م س ت ع ا ر ة ولا م ز ي ف ة وتكون مع الضعفاء كيف و ب د أ ن ا هذا الحديث أ خ ت م بحبك الخير ل ل آ خ ر ي ن هذه ا ل أ خ ل ا ق ح ب ل أ خ ي ك ما تحب لنفسك وهذه د ر ج ة من ا ل أ خ ل ا ق ع ا ل ي ة إ خ و ا ن ن ا السلف الصالح ع ن ه م أ خ ل ا ق سبب أ خ ل ا ق ه م فيما ي ب د و ل ي أ ن ا ل أ خ ل ا ق ق ر آ ن ي ة كان خلقك اشنو ا ل ق ر آ ن تربوا على ا ل ق ر آ ن ا ل أ خ ل ا ق ق ر آ ن ي ة ما تربوا على الفضائيات ا ل أ ج ي ا ل بتتنفر وبيتنهر بأس... بادنى سبب والي بيقولوا ا خ ل ا ق ه ن ا ديه ناس ديجيتال ودش وفضائيات و أ ف ل ا م أ م ر ي ك ي ة وكابوي ومسدسات لا ي ف ع كلام ذي ت ر ب ي ة م ن ح ر ف ة م ي ة م ي ة و ف ر ق بين من تربى على شنو على ا ل ق ر آ ن ورضع من نبان ا ل ن ب و ة ش و ر ا ل ق ر آ ن هو ش ن و ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خ ص ا ص ة وما ي و ق ش حنفسه فاولئك هم ا ل م ف ل ح و ن يعلمه ولاد تددي الناس و إ ن ت محتاج إ خ و ا ن ا ده و ي ن ده و ي ن يا إ خ و ا ن ا تددي الناس و إ ن ت محتاج ده فئه ا م ة وفئه اخلاق و أ ن ا يؤسفني ا ن ه في الغرب بيعتنوا بحقوق الحيوان وما بيعتنوا بحقوق ا ل إ ن س ا ن ا ل أ م ه ا ت في الملاجئ ما في زول بيحترم أ م ه ما بتقلزول أ م ه مبارياو وشايل ة و حايل بها ر ا بجيها يشيع جنازته وما بعد ما ج ن ا ز ت تجي برسله ا ب ط ا ق ة م ع ا ي د ة في ا ل أ ع ي ا د ده معناها باربيع برشديد ي ت ق و ل لهم أ ن ا ولدي عافيا منه كل س ن ف برساله ل ل م ط ا ق ه في العيد ساكن معا في نفس ا ل م د ي ن ة أ ن ا حقوق الحيوان ل ا ب ت نعبيا أ ق و ل اول ح ا ج ة انو ت ع م ل حقوق الحيوان في ا ل إ ن س ا ن شوفوا الانسان يا تو المحتاج ل ع ط ف ك م إ م ا يبلغن عندك الكبر شوف ا ل ق ر آ ن شوفري ا ف ق إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذ ل من ا ل ر ح م ة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره ة شفت كيف؟ تبقى للكبار الملاجئ نادر زول شاي زول ا ويحججها أحججها يا حاجة الخواجئة المهم المهم كويس؟ شون كويس؟ أخي؟ هم عندهم حاجة ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة في جانب أ ن تكون معطاء و أ ن تعطي و أ ن ت محتاج قال الذين ينفقون في السراء والضراء ا ل ق ر آ ن لا يعلمك الجبن ما يعلمك الخوف يقول لك ينفقون في السراء ل ي ن معروفين قروش الراغده وعنده رصيد في البنك بعد بديك منه ولكن ه ي ا المحيط ينفق في الضراء ويعرف انه المصائب يقول ل ان في لم ح ت ا ج يفتت منه ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول إ ن ي لا اضع ا ل ل ق م ة في في أ خ ي و أ ج د طعمها في حلقك إ ن ي لا اضع ا ل ل ق م ة في في أ خ ي و أ ج د طعمها في حلقك ناس درجات دي درجات عاليه ة أبنك كناب منه بن عباس ا رضي ل ل عنهما يقول اربعه ة ل م ع لهم ي فضل وحق أربعة ع ن د علي فضل وحق ا ل أ و ل من ب د أ ن ي بالسلام الذي يسلم عليه شان الفضل عليه عنده ع ل ي حق الثاني من و س ع ل ي في مجلس ج ي ت لكي ت الناس قاعدين ك ت ا ر ما لقيت لي محل قام زحليه وقاعدين دا عنده ع ل ي حق وفضل والثالث من غبر قدمه لقضاء حاجته تعب معاي ومشى شال ا ل أ و ر ا ق ودخلها و أ ن ا ما فهم ح ا ج ة ده عنده عليه ف ض ل قالوا أ م ا الرابع فلا يكافئه عني إ ل ا رب ا ل ع ز ة والجلال الرابع ده كمان قال انا زادتني كتبت ما عنده عليه ح د أ ن ا ذ ا ت ما بقدرش ن و أ ك ا ف ئ ه ل ا يكافئه منه ربا قالوا من قال رجل نزلت به ح ا ج ة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أ ه ل ي لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها زول قال ا ح ت ا ج ق ل ب ياربي أ ب ش ر منه أ د ي ر منه منه قال جاني أ ن ا خبت لي الباب قال لي والله أ ن ا ما اغرضي في قروش قال ده من ك ت ر ه ما عدوا ن عليه فضل قال والله إ ل ا الله يكافئ عني ما قال إ ل ا الله يكفئ ا عني زي ما نحن ن ق و ل ق ا ل ك يا فمينا ك ل ا خ و ا ن ا ا ل ك ل ا م ده ج ا ي الكلاب ا ل ع د ل م ازور ل بجولك ي ي ي ق ل أ ن ا م ح ت ا ج د ه عنده علي فضل فضل عليك شنو اناس ل ب ض ا ي ك بلحكي مع ف س و ق يقولك ل و الله س ك ن ت في ا ل ح ل ن و الله ي ن التنصلي بلاهي زورجيك دوشك دوشك دوشك د و ش و ش ك دوشك د و ك دوشك دوشك و ش ي دوشك د و ك د و ش ل دوشك و ش ك دوشك خ و ش ك ر ت ك يا ها س و ل ي ك شنياك ك ر ه و ن زورجي حامل هلدي د ع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي انما ه اختار رجل شهم ح جاك أ ن ت أ ن ت اللي بتمشي ي الطن في السوده جاك ما بتنفع كون اختارك من دون الناس أ ن ك تغيث الملهوف وتقف بجانب ا ل محتاج أ ن ز ل ك م ن ز ل ة ع ظ ي م ة عنده عليك فضل ولا ما عنده عليك فضل أخوانا الشيح يجيب خلص ابن قدامى يقول, يقول إذا أعطيت الزكاة أشكد قدامى ترى أعطيت على فلا لنفسك السائل حقها إ ن م ا هو الذي له عليك حق أ ن قبل أ و ساخ أ م و ا ل ك وزكاتك ف أ خ ذ ه ا عشان ك ه ل من ممتدي عبد المطلب ا ل ل ه ع ه جزر يشحن و ي ق انا داير يل... ك د ه ك د ه داير احكيله قال ل ا أ ك ت ب على ا ل أ ر ض أ ك ت ب في الوطن قال, قال لا, لا لا احب أ ن أ ر ى ذل س ؤ ا ل على وجوه الناس ما داير تمتم ويعرق ويعصر الدين ه ق و ل له والله يا اخي المراه في المستشفى و قالوا يعني و ل ا د ة يعني إ ل ا قيصري و أ ن ا والله يا أ خ ي والله ماذا رتلت لدي قال له أ ك ت ب على ا ل أ ر ض إ ن ي لا أ ح ب أ ن أ ر ى ظل السؤال على وجوه الناس إ خ و ا ن ن ا الاخلاق أ خ ل ق دي ا ل أ دي ما باب عظيم من أ ب و ا ب شرعنا هذا بعض هذه ا ل أ ب و ا ب في س ي ا ح ة و ع ج ا ل ة و إ ش ا ر ا ت أ س أ ل الله تعالى كما حسن خلقنا أ ن يحسن خلقنا و أ ن يصرف عنا س ي ء ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يصرف عنا سيئها الا هو و أ ن يزيننا و ا يجملنا ب أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يجملنا ب أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق إ ل ا هو اللهم آ ت نفوسنا ت ق و ا ه وزكها أ ن ت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ح ب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا و ك ر ش إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا ارحم الراحمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم وجزاكم الله خير